امصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية حنا امصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية بان دوك امريكا واثناء الضلالي بان هل هالجموع الضافضية ben dok Amerika vadna bel qalali ben ما نبالي ما تخوفنا الجيوش البربرية ما نبالي بالأعادي ما نبالي ما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهاي فوارسنا الفتيان كم سحّقنا الكفر في ساح النزاله يعرف الحايج فوارسنا الفتيان لا طاحتهماتنا شمل الجبال ومن حنت لحباهنا واصن الأبين ناطحت هماتنا شم الجبال منحنت حنتبه ضهنا واصينا عاشقين الحرب حنا والقتال من تحتنا نجرع هدنية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحتنا جارحه تنيا، في <تصفيق> المعد في المعارك لحن في الوضع محله في المعارك لحنا حالي وفي الوضع محلال لحن المدفعية ما نفراق هل جعبي والأوالي والقنابل في آياتنا السخية ما نفارق هل جعبي والأوالي والقنابل في الادينا السخيه اسالوا عن التري والهلال وانشدوا عن عزنا كل البريه اسالوا عن التري والهلال وانشدوا عن عزنا كل البريه شامخه غاياتنا فوق العلالي والله اكبر في حمانا ذوك قوية شبخها يادنا فوق العلالي والله اكبر في حمانا ذوك قوية يا, يا قد بي لي هيا تعال في سبيل الله محب المنيه يا منايا قد بي لي هيا تعال في سبيل الله محب المنيه مثل ربي الكوننا الخاص كل غالي نبذل الاض ما حل الما لجل ربي الكون نرخص كل غالي نبذل الآم راحل الماء ولا هدية جندنا بعداد حبة الرمال والأسد من ديجنا يعدل سريعة جندنا بعداد حبة الرمال سف من جيشنا يعدل سرية عندنا القادات من خير الرجالي أقسموا يشفوا غليل البندقية عندنا القادات من خير الرجالي أقسموا يشفوا غليل البندقية